وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ فَسَأْتَذْكِرَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَتَقُولُ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ أَتَقُولُ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ الله وَإِن كُنتُمْ لَمِنَ السَاخِرِينَ أَوْ تَقُولَ لَوْ أن اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ أَوْ تَقُولَ حَيْنًا تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً لَو أَنَّ لِي كَرَّةً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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ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 والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق في السماوات وَسَائِقٌ مّن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى اشترقت الأرض بنور ربها وموضع الكتاب وجي ابي النبين والشهداء وجي ابي النبين والشهداء وقضى بينهم, وقضي بينهم حق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون وهو اعلم بما يفعلون وسيقى الذين كفروا الى جهنم رمز مرى حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتيكم وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم يتنون عليكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم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 ائذ جَ أُهَا وَفُتحَْ أَبُابُهَا حتىَ إِذَ جَ أُهَا وَفُتِ حَْ أَبابُهَا خَزَنَتُهَا صَلَ قال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فدخلوها خالدين سلام عليكم طيبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نتبوأ مَنْ تَبَوَّأَهَا مِنْكُمْ وَجَعَلْنَا لَهُ مَشَارِقَ وَمَغَارِبَ فَانْظُرْ إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ يسبحون بحمد ربهم وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين